الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبي محمد خاتم النبيين وأمامة الطيبين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإنه قد سبق لنا الكلام على فوائد الآية الكريمه وهي الآية التاسعة عشرة بعد المئتين من سورة البقرة وذكرنا منها الفوائد أن بأولها إلى قوله تعالى ويسألون كماذا ينفقون في هذه البقية من آيات الكريمة حرص الصحابة رضي الله عنهم على أن يكون بذلهم بل على أن يكون انفاقهم موافقا للشرع في قدره ونوعنا وذلك هنا قالوا ماذا ننفق يعني ما الذي ننفقه من أموالنا أن ننفقه كثيرا أم ننفقه قليلا ومن فوائد هذه الألف الكريمة أن الإنفاق المأمور به هو ما زاد عن الحاجة بقوله تعالى كل العفو فأما ما دعت إليه الحاجة فإن دفع الحاجة أهم من نفع الغيب اللهم إلا عند الضرورة وعلى هذا فمن عنده عيال ودخله قليل بقدر النفقة على عياله فإن إنفاقه على عياله أولى من الصدقة به، أي بما عنده من المال فإن قال القائل: ألم يكن أبو بكر رضي الله عنه قد أتى بجميع ماله حين حث النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة؟ قلنا بلاء. لكن من مثل أبو بكر في صدق الإيمان والتوكل على الله عز وجل ومن فوائد هذه السكرمة؟ أن من عليه دين فإنه لا يتصدق لأن من عليه الدين لا ليس عنده أفو ليس عنده زائد من المال لأن الواجب عليه أن يبادر بوفاء الدين لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطل الغني ظل والمطل هو تأخير الوفاء فإذا قدر أن على الإنسان مئة ريال دينا وأراد أن يتصدق بخمسين ريالا قلنا له لا تصدق اقبل الدين أولا ثم تصدق لأن قضاء الدين واجب واصفدقه من باب المصحبات وكذلك يقال فيمن ذهب للعمرة أو للحج وعليه دين فإننا نقول لا لا تعتمر ولا تحج حتى تقضي دينك لأن قضاء الدين واجب والعمرة والحج مستحبا وهذا إذا كان الإنسان قد أدى الفريضة في في عمره وحجه واضح لكن نقول حتى من لم يؤد الفريضة وذلك أن من كان مدينا فإنه ليس عليه فريضة إذ أن حريظة الحج والعمرة إنما تكون عند الاستطاعة بقوله تعالى ولله الناس يحجوا البيت من استطاع إليه سبيلا ومن المؤسف أن كثير من الناس عليه الضيون يماطل بها أصحابها ويذهب للعمرة ويذهب للحج ويتصدق المال الكثير ثم إذا قلت له لماذا قال لأن صاحب الدين قد سمح لي وهذا لا يكفي صاحب الدين إذا سمح لك لم يسكت عنك شيء من الدين سيبقى في دمتك ولا تدري متى يفجأك الموت يتعلق الدين بك حتى في مماتك ولهذا لما قدم رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه خطى النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم خطوات ثم قال هل عليه دين قالوا نعم فتأخر وقال صلوا على صاحبكم ولن نسأل عليه لأن عليه دينا. فقام أبو قتاد رضي الله عنه وقال يا رسول الله أدي ناران عليه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام حق الغريم وبرئ منه الميت قال نعم فتقدم وصلى عليه صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فالدين أمره عظيم نعم لو فرض أن الدين مؤجل وأن الإنسان قد وثق من نفسه أنه عند حل الأجل يقضي الدين في حينئذ نقول لا بأس أن تصدق ما دام الدين لم يحل أما إذا كان قد حل أو أن الإنسان غير واثق من نفسه فليقدم قضاء الدين ومن طائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى منع على عباده بديان الآيات لهم حتى أكونوا على بصيرة من أمرهم فقال كذلك يبين الله لكم الآيات ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن الكريم ليس فيه ليس فيه ما يخف ما على أحد من فوائد هذه الكريمة أن القرآن الكريم ليس فيه ما يخف مناه على كل أحد إذا لو كانت القرآن الكريم ما يخف ما نهو على كل أحد لم نكن بين الناس. وقد قال الله تعالى ونزلنا عَلَيْكَ تَتَابَأْ تبيانا لِكُلِّ شيء ومن فوائد الآيات الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يسعى في تفهم معاني آيات الله الشرعية وهي ما جاءت من الرسل سواء كان ذلك في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى تتبين له الآيات لأن تبين الآيات للنسان يزيده إيمانا بالله عز وجل والآيات نوعان آيات كونية كالليل والنهار والشمس والقمر والجبال والنهار وغيرها وآيات شرعية وهي الوحي الذي جاءت فيه الرسل عليهم الصلاة والسلام وكل هذا قد بينه الله عز وجل للناس ديانا شافئين ومن فوائد العيات الكريمه الحث على التفقر في الآيات الكونية والآيات الشرعية بقوله لعلكم تتفكرون ومن فوائد العيات الكريمة إثبات الحكمة فيما أرى الله عباده من الآيات بقوله لعلكم لأن لعل هنا التعليل ولا ريب أن الله تعالى له الحكمة في آياته الكونية وآياته الشرعية لأن من أسمائه تعالى الحكيم أي ذو الحكمة وهي وضع الأشياء في مواضعها نسأل الله تعالى أن نؤتينا جميعا الحكمة فإنهما يؤت الحكمة فقد أتي خيرا كثيرا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته